إلهي عبد قد أساب بفعاله وبذله قد مد كف سؤالجي وأتى بك طامعا بنواليك عبد توسل بالنبي وآله فبحقهم يا لا اله الا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله عليه صلاه الله محمد رسول الله عليه صلاه الله وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفيعا من ذنوب عندكم بكم سادتي مستشفيعا من ذنوب عندكم بكم وقفت بالذل في أبواب مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم وعفير الخد الأنبي ترى بعسى أن تقبلوني وترضوني عبيدكم أن تقبلوني وترضوني عبيدكم لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله عليه صلاه الله فإن راضيتم فيعزي ويا شرفي وإن ابيتم فمن أرجوه غيركم وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَمَنْ أَرْجُوهُ غَيْرُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله, اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ نَسِيتُ كُلَّ طَرِيقٍ كُنْتُ أَعْرِفُهَا نسيت كل طريق كنت أعرفه، إلا, إلا طريقا يؤديني لربعكم لا إله إلا الله. لا إلَّا الله، الله، <تصفيق> الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله، محمد رسول الله عليه الله.